بوصس لي فوق يا قلبي لو اتجرح ايوه جرحك يا طيب يشدك يوم للتحت <تصفيق> لو اا اللي اتجرحت منه مره في سكتك ما تخليهوش يا قلبي تاني يشوف عينك دمعتك لو قابلت اللي اتجرحت منه مرة في سكتك ما تخليهوش يا قلبي تاني يشوف عينك دمعتك